طيب هنا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيخنا الفارق وحمكم الله في المحاورة في الماضية قلت ان تكفير داعش يجب على طلبة العلم ان ينشر نحن هنا تكفير الخوارج اما داعش وخوارج اني عندي كما سمعتم كلامي هم كفاء قال انا عم ذهبت الى عم داعش فرقة من الخوارج انا عممت كل الخوارج انا تكفير داعش يجب على طلبة العلم ان ينشر تكفير العلماء الخوارج وان لم يكن اعفظ هذا هذا الاخ جزاه الله خير دقيق نقل كلامي لكن في رسالة نشرت اني قلت يجب انا ما قلت يجب انا قلت لابد ان ينشر القول في تكفيرهم وان لم تعتقد ينشر لم اقل لك تبنى كما تحكي عدم التكفير احكي التكفير واضح وان لم تتبنى لكن الآن الذي ينبغي علينا نحن كأن سنة وجماعة أن ننشر القول بتكفيرهم تنفيرا لهم وزجرا لمذهبهم الخبيث وألا يغتر الشباب بهذا المثل ومن فقه الفطيا فقه الفطيا الذي عليه علماء هنا. وقد ردت على بعض الأخوة بالواد بهذه الإجابة وتفضل أخونا سمير بنشره ذكرت أن الشيخ ابن عذيمين رح رحمه الله رحمة واسعة وكثير من أخواننا طلابهم يعلمون أن الشيخ ابن عذيمين يرى أن طراثة ثلاث مجموعة لا يقع إلا طلقة واحدة يعني الرجل إذا قال لك دوجتي أنت طالق طالق طالق ثلاثة في مجلس واحد الشيخ لا يراه إلا طلقة واحدة ومنهب العلم الأربعة وجماهير أهل العلم من الثلاث والخلف على أنه يقع ثلاثا على أنه يقع ثلاثا فالشيخ خطب من خطبة جمعة وكل يعلم من الطلاب أنه يرى أن هذا النوع من الطلاق لا يقع إلا طلقة واحدة وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم ففي خطبة جمعة أخذ الشيخ يتكلم عن أخيام الطلاق وما يقول اعلموا واحد في مجلس واحد يقع ثلاثه عند لان الاربعه وعند جماعه العلماء ولم يذكر قوله الذي هو يتبناه ولم يذكر قوله هو الذي هو يعتقده ولم يقل هناك قول اخر بينه يقع فقط واحد لما سئلنا به بعد الخطبة قلنا يا شيخ الطول الذي انت فنان ابدا قال يا ابنائي لو قلنا بهذا القول ونشرناه بأن الناس تساهلوا وتتابعوا, وتتابعوا على هذا الأمر واضح؟ وتتابعوا على هذا الأمر فرابد أن نتجرهم وأن نتجرهم من هذا البعض ولو نخوفهم وفي هذا المطلحة شرعي وتحققها التحديد من داعش الذين يخضون في دماء البشر والتحديد من الخوارج الذين يكفرون المسلمين وإن كنت أنا وأنت تكون حمينا وتنقل القول الآخر وتنشره لأن فيه مصلحة شرعية محبقة أنا لا أقول تبنى أنا أقول نشره لأن فيه مصلحة شرعية وضحت المسألة وضحت يا أخوة بارك الله فيكم نكتري بالسؤال الأخير وَقُلِ جاء الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ